أسخّلتمهم فشد الوثاق فإنما منن بعد وإما فداء أن حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء.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 يثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسَلَ لهم وأضلَ أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على ذينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس فيها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 أن حميما وسقما أن حميما فقطع أمعاهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا هلا الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فَالْيَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا له لا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضي ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 124-فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين رتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم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 ولا نغلو انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ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 آمِنُوا وَاتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُوكُمْهَا فَيُحْقِرُكُمْ وَتَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ نلتوفقوا في سبيل الله فمنكم فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتوالوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم